ربك هو العالم ربك رب اليوم من عارف يا حبيبي إيه اللي ربك هو العالم ربك رب اليوم من عارف يا حبيبي إيه اللي قلب مشتاق وي الدنيا سراب وحده قلب مشتاق وي الدنيا سراب دنيا فيها الغ لي دامك كل واحد تجلب والدنيا سرقة واحد تجلب مشتاجة والدنيا سرقة دنيا فيها الغال كابي الله غل تعاوذ يكوش ع العالم بها يا من ما بداله له يا من ما بداله له دا عاوز يكونش على عالم حاله دا يا من ما بداله له يا من ما بداله ربك هو لا والسالم والقلب البراني والقلب الحنين ربك هو العالم ربك رب الله نعرف يا حبيب إيهنا مكتوب وحدك نجلب مشتاق Saraje, one of those days, we put the world Saraje. The دا عايش في كذبة كذبة كل يوم بوا نفسه غربه برا حياته همور دا عايش في كذبة كذبة كل يوم بوا نفسه غربه برا حياته ربك هو العالم بالصحيء النايم والقلب المراني والقلب الحنين ربك هو العالم ربك رب اللوم منعرف يا حبيبي يهلينا مكتوب سراقه رجل قلوب مشتاقه والدنيا سراقه دنيا فيها الغال تاني يوم الله, تاني الله. دا معايا بيمشي وغلاوتو غلاوي يضحك في وشي ويخبي العداوة ويخبي نداوي دا معايا بيمشي وغلاوتو غلاوي العذاوة ويخف العذاوة ربك هو العالم من السالم والقلب المرام والقلب الحنين ربك هو العالم ربك رب النور منعرف يا حبيب سره لا واحد اللي ضلشا وي